بسم الله الرحمن الرحيم سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع Sa' الله sana, il تعرج rabim ujawir, lilka, في يوم كان مقداره كان مقداره فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهي وتكون الجبال كالعهي ولا يسأل حميم حميما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 121. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم معلوم للسا المحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون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 والذين هم على صلاتهم يحافظون 113. أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين فما للذين كفروا قبلك عن اليمين وعن الشمال عزيم أيطمع كل من امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون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 كأنهم الى نسبي يفضون خاشعة الناس صارهم ترهقهم ذلله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون